شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قَال سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَةِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تُبَثِّقُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ولقد جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ابوهريكم وما نرى معكم شفعاء قوم الذين زعمتم انهم فيكم شركا لقدت قطع بينكم لقدت عنكم ما كنتم تدعمون